أيمانهم فإنهم غير منومين فمن بتغراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون هؤلاء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 فقال قال المضغة عظاما فكسون العظام لحما ثم شَنَّهُ خَلْقَ الآخر فتبارك الله أحسن الْخالقين ثم إنكم بعد ذلك لَم يَتُون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع خرائق وما كنا علم خلق غافلين